129. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير 120. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير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 وَعَلَى اللَّهِ فَالْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا إن مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأُوْلَادِكُمْ عَدُوٌّ لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنَّهُ تَعْفُ وَتَصْفَحُ وَتَوْفِرُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحيم. إن